بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لمتعهون قوماً لاهملكهم أو عذلهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ربكم ولعلهم يتقون في الطائر وبين السماء والأرض كنت أنا واحد الاخوه من قطر فإذ بي في أحد الخطوط الجوية الخليجيه قد لبست ما فوق الركبة المهم اتفقت انا وصاحبي هذا ان لا نطلب شيء لا نريدها تتقبل علينا اهم شيء ما تزعل المهم سبحان الله جاءت تريد صاحبي هذا أن يربط الحزام وكان وزنه زايد شوي فاحتاج الى وصله ف وقفت عندنا وارسلت صديقتها تاتي لي قطعه الحزام الثانيه اقول سبحان الله في نفسي أنا ما معي شريط في جيبي واقول اعطيها شريط ثم ياتيني الشيطان يقول مجنون انت هذه مستحيل تنفع على الاقل اعطى واحده لابسه عبايه على الكتف ممكن ترفعها على الراس هذه منتهيه هذه خلاص موضوعها منتهي شوفوا ابليس كيف يقطع الناس المهم وانا في حوار بيني وبين نفسي وبين قلبي والشيطان ثم عزمت وقلت سبحان الله عمر بن الخطاب جاء يقتل النبي والسلام فاسجد الله بمره قلبه حتى عاد ثاني الخلفاء الراشدين فانا ساعطيها وادعو الله عز وجل والله يكتب ما يشاء المهم سبحان الله خلاص اشتريت وحده ثانية ناظر في الشريط ما تدهيش شو هذا اول مره اضار شوف شريط اسلامي اعطيته اياه كهديه سالله ان يوفق نظرت فيه قال ايش هذا ترى شريط يتكلم عن نعيم مرقته الجنه كان شريط غارق بالقول قالت هذا شريط يتكلم عن النسوان في الجنه صاحبي هذا يقول لي جاءه شيطان سبحان الله يقول ليش تعطيها شريعه قلت سبحان الله ليش ليش ما تو لها اعطيها قال يا خذي منتهي دي وين تعطيها شريف قال مصدق انا قلت سبحان الله انظر قله الادب مع الله سبحانه وتعالى وهل نحن وساده الناس نحن علينا نذكر انما انت مذكر لست عليه يا ابو الشيخ المهم وانا اتكلم معاه قلت تعال يا اخي احنا بسفر خلينا ندعي ندعي ان نصلحات على ايديها كما هذا عمر واحنا مسافرين والمسافر دعوته مستجابه باذن الله المهم شوي تجي عندي والله يا اخوان جاءه تسال قالت لي معك اشربه للرجال نوزعها قلت سبحان الله أحدنا له في الاستقامه 20 سنه ما عمره حس انه يحتاج يوزع اشربه او يوزع مطويات أو يخدم الدين قلت له لا ما معي الا هذا قلت لها خلاص يا اختي اخذي عني ضيفتك الان طبعا كان شكلها فتنه جدا فانا قلت انا قاعد ادعي لك الان واخري عني قالت ادعي لي كمان ادعي والله يا جماعه قعدت بسيح تبكي على رؤوسنا قدام العالم تقول تدعي لي كمان تم ازع على الناس من غير شعور قالت كل اللي قابلتهم في الطيارة يبغوني لانفسهم هم اول مره اشوف واحد يغني لنفسي ويقول روحي وادعي لي كلهم يقول تعال يبغون المنكر ويبغوني انا عشان احشاوات انفسهم والله قاعد تبكي يا اخوان نسيت نفسها انها بالطائره المهم كنا في رحلتنا إلى قطر اعطاها صاحبنا هذا رقمه ثم لما نزلنا في قطر حضرت محاضره هذا الكلام يوم الاربعاء حضرت المحاضره يوم الجمعه واعطيناها اشطه والله يا جماعه جاءت المحاضره يوم الجمعه بعباءه وكلمتنا في تلك الليله قالت والله انا تائبه لله سبحانه وتعالى وأنا والله ما لقيت احد يدلني على الطريق الصحيح قلت سبحان يريد الله وشوي بعد كم يوم تبوا انا استقلت واشتغلت في الأرض في احد وكالات الطيران وانا بحجاب الكامل وجبت معي ثنتين سبحان الله العظيم <صحكي> <تصفيق> او من كان ميتا فاحييناه فاجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوا شاوي خارجا منا فقلها حبيب الغالي من اعماق قلبك إذا جاءك المثبطون وقالوا لك هذا للناس منتهين لما تعيرون قوم الله هلكهم أو عذبهم عذابا شديدا قل كمن سجدت قلوبهم في القرآن فقالوا معذره ما مع اعذركم ولعلكم ولعلهم ولعلهم يتقى اخى المسلم احرص على نشر هذه الماده فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه الماده من موقع وذكر الاسلامي www.wadhikr.net